نعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى المريف نعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى المريف ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون لابت بها أخر وكانوا يعتدون